إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وبا بينهما ان كنتم مؤمنين لا ها اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب ابائكم الاولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخاد مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين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 ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هذا أولاد قوم مجرمون فأشرب عبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء ذاء والأرض وما كانوا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 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحب ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون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 صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أميم في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور نعين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بنسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون